وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فشحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أَوْ جهروا به إنه عليم بذات الصدور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 يُقْسِبَ بَيْتُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوْحُ أَمْ أَمْلَتُمْ مَا فِي السَّمَاءِ أَيُّ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فستعلمون كَيْفَ نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو يروا إلا الطير توقهم صافات ويضربن ما يمسكهن إلا الرحمن ما إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن كافرون إِلَّا في أرور هَذَا هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلدوا بل في عدو ونفور أفمن يمشي مجبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صراط مستقيم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 لما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم فيه قُلْ قل أرأيتم إن اللَّهُ الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو وَقُلْنَا بَدِّعْ عَلِمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا بِمَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فكتبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تفع المكذبين ودوا لو تدين فيجنون ولا تطع كل حلاف مهين هماس مشاء بنمين منع لقير معتد أفين عتل بعد ذلك زئين أن كان ذا مال وبني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الْجَنَّةِ إِذْ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستكون فطاب عليها طائف من ربك وهم نائمون أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغتوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وردوا على حرف قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظار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 قالوا يا ويلنا انا كنا طالين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا الى ربنا واضحون فذلك العذاب ولا عذاب الآفرة لو كانوا يعلمون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 لهم أيهم بذلك تعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف أنساقوا واذعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فجر ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن فيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكزون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين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 الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما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 إنا لما طرى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة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 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين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 يبصرونهم يود المجرم لو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يومئذ ببنيه بِبَنِيهِ يُبصّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الذِّنْ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وتصيل في الَّتِي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه فلا إنها لغى نزاعة للشوى تدعو من أدبى وتغلى وجمعة أوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جدوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على في أموالهم حق معدوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون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 الذين لهم بسراداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا فلك مبطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيضمع كل ملئ من منهم أيها قال جنة لعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب مشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما لحن بمسبوقين فذرهم يغوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب الأليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى جريم مسمى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 واستغشوا ثيابهم وَاسْتَوْشَهُ ثِيَابَهُمْ استكبارا ثم ثِقْلَهُ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِنَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَنتُ لَهُمْ فقلت استوفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مجرارا وينجدكم ومنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا تردون لله وطارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس والله من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مثاضا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرهب إنهم عصوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا قسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن وَلَا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا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 رب اغفر لي ولوالدي والمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزجوا غالبين إلا تبارا